يقول السائل اشتريت بضاعة فوجدتها فاسدة فرددتها واخذت مالي فهل هذا من حقي؟ الجواب نعم من حقك يعني اذا رددتها تأخذ القيمة التي دفعتها او تأخذ من نوع البضاعة هذه بضاعة سليمة لا بأس بهذا ولا هذا يقول السائل ما هي شروط الاستطاعة الواجبة على المرأة لكي تحج مثل الرجل اذا قدرت بشرط وجود محرمها وسواء كان محرمها متبرع من نفسه على ان يتكفل بنفقته او عاجز عن التكفل بنفقته فتلزمها هي فإذا كانت مثلا ما وجدت شخص متبرع يقول إن أردت أن أذهب معك فتلتزم بنفقتي وهي قادرة على الالتزام بنفقتها هو دون نفقته هي هي ملتزمة قادرة على نفقتها هي لكن ما تقدر على نفقته هو فلا يلزم حينئذ ذن الحج لا يلزمها إلا إذا قدرت على نفقتها وقدرت على نفقة المحرم إذا لم يقم بنفقته يقول السائل كم عدد التكبيرات عند الحجر الأسود أثناء الطواف تكبير واحده يؤشر بيده اليمنى قائلا الله أكبر أو بسم الله الله أكبر تكبير واحد ويكون باليد اليمنى والتكبير هذا ليس كتكبير الصلاة كما يظن بعض الإخوة جهلا يقف ويكبر أو ربما كبر ثلاثة او أربع لا هذا كله ما ورد وإنما التكبير بالإشارة بإشارة باليد الواحدة يعني هو من باب الإشارة لا من باب التكبير في الصلاة يقول السائل توفي شخص وترك مجموعة من الاجهزه الكهربائية مكونة من تليفونات وعدد وعدد كثير من المسجلات والسؤال كيف يتم التصرف بها اذا كانت هذه المتروكة مثلا لا تستعمل الا في الفساد والشر فلا يجوز الاستفادة منها بل تتلف واما اذا كانت يصح ان تستعمل في الخير كما يصح ان تستعمل في الشر فتباع على من يستعملها في الخير يقول السائل استحلمت بالليل ولم اشعر بذلك ثم استيقظت فصليت صلاة الفجر وطفت بالبيت وقرأت القرآن ولم اعلم بذلك الا قبل الظهر بقليل عليك اذا علمت ان تغتسل وتعيد صلاة الفجر لانك صليت الفجر بدون طهارة وأنت محتلم يجب عليك الاغتسال فصليت بدون طهارة فعليك أن تعيد الصلاة وهناك فرق بين من صلى بدون طهارة أو صلى بشيء نجس وهو متطهر فمن صلى بشيء نجس ناسيا صح صلاته ولا يعيد ومن صلى بدون طهاره بدون وضوء او بدون اغتسال لمن يجب عليه الاغتسال فذكر بعد هذا فعليه ان يعيد الصلاه والدليل على هذا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس صلاه الفجر ثم خرج رضي الله عنه خارج ثم جلس يبول فتذكر انه احتلم او جامع ولم يغتسل فاغتسل واعاد صلاه الفجر واما اصطحاب النجاسه جهلا او نسيانا فتصح الصلاه معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بن عليه وفي أثناء الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم عليه فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم واستمر في صلاة عليه الصلاة والسلام فلما انصرف من صلاته قال ما لكم خلعت ام نعالكم قالوا يا رسول الله رايناك خلعت عليك فخلعنا انهم يقتدون به عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى فخلعتهما فاذا اتى احدكم الى المسجد فلينظر فيه فان عليه فإن وجد فيهما شيئا فليدلكهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم وليصلي بهما فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه أول الأمر وهما فيهما أذى فيهما نجاسه ولم يعد الصلاة وإن من خلع تخلص من النجاسة عليه الصلاة والسلام وصلى وأكمل الصلاة فدل على أن من صلى بسرواله مثلا أو إزاله وفيه نجاسة لكن نسيها أو ما راها إلا بعد ما انتهى من الصلاة أو المرأة رأت في سروالها شيء من الدم ونحوه مثلا ولا ما وما رأت هذا الا بعد ما صلت فصلاتها صحيحة يقول السائل ما حكم من تطيب بعد ان نوى الاحرام ولبس ملابس الاحرام مع العلم بانه ناسي ما دام تطيب ناسيا بعدما احرم فلا شيء عليه والحمد لله والا فما اذا احرم ما يجوز له ان يتطيب ولا يلبس مخيط ولا يغطي راسه يجتنب محظورات الاحرام لكن إذا فعل شيئا من هذا ناسيا فإحرامه صحيح ولا شيء عليه فإذا ذكر أو ذكر أزال المحذور إن كان مثلا لبس سروال ناسيا ثم ذكر بعد دخوله في النسق فيخلع السروال ولا شيء عليه غطى رأسه ناسيا ثم ذكر أو ذكر يزيل الغطاء عن رأسه ولا شيء عليه يقول السائل ماذا يفعل من اراد اداء عمرة ثانية وهو موجود في مكة لكنه ليس من اهل المملكة من قدم مكة بعمرة فلا يحسن ان يخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ويدعو لنفسه ولوالديه وأولاده ولمن أحبه ولإخوانه المسلمين ولولاة أمر المسلمين ويكثر من الدعاء ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافر الى مكان قريب او بعيد خارج مكه وأراد العوده الى مكه فليعد اليها بعمره عن نفسه او عن احد والديه او عمن شاء فنقول من كان بمكه اعد العمره لا تخرج لاتيان بعمره اخرى شخص ادى العمره وخرج لحاجه من الحاجات وأراد العودة إلى مكة نقول له عد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت يقول السائل ما حكم الوضوء من ماء البحر الوضوء بماء البحر مجزي حتى وإن كان فيه ملوحة زائدة لأن الصحابة رضي الله عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفن توضع بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخبرهم عما سالوا وزادهم فائدة عليه الصلاة والسلام قال نعم ماء البحر طهور تطهروا به توضع به واغتسل به اغسل به الأواني ونحوها هو طاهر وطهور وزادهم فائدة أخرى في قوله والحل ميتته هو حل ميتته يعني وجدت سمكة طافحه على سطح الماء ميتة فهي حلال خذها وكلها لأن ميتة السمك حلال كذلك ميتة الجراد حلال جراد صيد مثلا ووضع في كيس ثم مات بعضه في الكيس فهو حلال يطبخ هذا مع هذا ويكون حلال لقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبت فميتة البحر حلال نعم يقول أنا من أهل اليمن ومقيم في مكة ومنتقل من مدينة إلى أخرى وأريد الحج إن شاء الله فمن أين أحرم للحج تحرم من الميقات الذي تمر به وأنت متوجه إلى مكة للحج فمثلا أنت في أي جهة من المملكة توجهت من تبوك من الرياض من كذا من كذا تريد الحج نقول اذا حاذيت الميقات الذي تمر به احرم توجهت من اي جهه تريد مكه لبيع وشراء ما تريد الحج الان متاخر جئت مثلا في شوال في ذي القعده ما تريد حج وإنما تريد بضاعة تشتري أو تبيع بضاعة معك ما يلزمك أن تحرم فإن عدت إلى مكان ما سافرت فإذا أردت المجيه باسم الحج تحرم إذا جلست في مكة كنت تتوقع أنك تخرج من مكة لكن جلست حتى وصل الحج فتحرم من مكة تحرم من مكانك ما دمت أصل دخولك إلى مكة دخول بغير نية الحج وإنما دخلت للتجارة أو للعمل أو للبيع والشراء أو نحو ذلك وما دخلت محرما فلا بأس عليك فمتى ما قصدت الحج تحرم من مكة فرق بين من جاء من الرياض أو غيره يريد الحج وكان مجيئه في اشهر الحج في شوال او ذي القاده او في العشر الاول من ذي الحجه نقول يلزمك ان تحرم من الميقات وادخل مكه محرما ان شئت بعمره وان شئت بالحج مفردا وان شئت قارنا ما دمت دخلت مكه تريد الحج فما يجوز ان تدخل الا محرما يقول توجهت من الرياض الى مكه في شوال معي بضاعه اريد بيعها واعود الى الرياض أو لاجل ان اشتري بضاعه انقلها معي الى الرياض او غيره نقول لا باس عليك ان تدخل غير محرم لانك جئت بغير نيه الحج طاب لك المقام في مكه لما دخلت بنيه انك تعود الى الرياض مثلا لما دخلت مكة طاب لك المقام أو وجدت لك عمل فيها أو نحو ذلك تستمر ولا شيء عليك فإذا وصل الحج وعزمت على الحج تحرم مكة ولا شيء عليك يقول السائل رجل يبيع الرز الكيلو بثلاثة ريال قبضه ثم يبيعه للآخر الكيلو بخمسة ريال آجلة فما حكم هذا البيع؟ لا بأس بهذا لان عرفنا أن بيع الأطعمة وغيرها مدراهم مؤجلة أو نقدا جائز فهذا مثلا اشترى الكيلو بثلاثة ريالات وسلم القيمة هذا لا اشكال فيه جاءه شخص يريد ان يشتري منه هذا الارز الكيلو بخمسة ريالات سلمها اياه بعد ستة اشهر نقول لا بأس يجوز هذا لان بيع الاطعمه مؤجل بالدراهم والدنانير لا بأس لكن لو قال أريد أن أبيع أشتري منك هذا كيلو الرز صاع الرز مثلا بصاع قمح بعد ستة أشهر نقول لا يجوز لأنه ربوي بربوي لكن ربوي بدراهم لا بأس بهذا يقول السائل عمتي لم تحج ولم تعتمر وليس عندها أولاد هل يصح لي أن أحج عنها إذا لم تستطع الوصول هي إلى مكة وحججت عنها بعد موافقتها فلك ذلك حتى ولو أعطتك مكافأة أو أعطتك نفقة فلك ذلك لأنه لا يلزمك أن تحج عنها لكن هي راغبة في أن تحج عنها مثلا واعطتك النفقة فلا بأس بهذا يقول السائل ذهبت إلى العمرة وعلي دين لأمي ولما سافرت إلى العمرة قلت لزوجتي سدد الدين فهل عمرتي صحيحة؟ عمرتك صحيحة لكن يحصل للإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر و... وعليه دين وعنده نفقه مثلا إما أن يسدد بها الدين أو ي... تكون نفقة لحجه الأولى له أن يستأذر من صاحب الدين ما دام الدين حال وليس عنده سداد إلا هذا المبلغ الذي معه أما إذا كان عنده سداد وقدرة على السداد أو أن الدين لم يحل بعد ويعمل أنه إذا حل يجد وفاعا فلا بأس عليه يقول السائل هل على المعتمر طواف وداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى أن المعتمر عليه طواف الوداع كما على الحاج وبعض العلماء يرى أن المعتمر لا يلزم طواف وداع وإنما هو يلزم للحاج لأن الحاج قالوا يخرج من مكة إلى ميناء ثم الى عرفات ثم الى مزدلفه ثم يعود الى منى ثم ياتي الى مكه ثم يرجع الى منى ليكمل حجه فامر الا يسافر من منى حتى يطوف البيت طواف الوداع واما المعتمر فانه مقيم في مكه ما يخرج قالوا لا يلزمه طواف وداع فالمساله فيها خلاف وطواف الوداع عباده وقربه وطاعه لله جل وعلا يقول السائل أحسب الزكاة التي تكون علي من مالي في, يوم في رمضان وأحجز النقود التي هي نصاب زكاتي ولا أتاجر بها وأخرجها, لكل وأخرجها في كل شهر إلى الأسر المحتاجة فهل يجوز ذلك؟ لا بأس بهذا لكن بشرط أن تضبط الزكاة تكتبها لئلا يباغتك العجل والزكاه مع مالك ما اخرجتها اذا ميزتها وكتبت عليها مثلا وصرت تنفقها تعطيها نقدا لاناس في حاجه الى هذا وانت تعرف حالهم فلا باس عليك ان شاء الله بشرط ان تميزها وكذلك تعلم هؤلاء بانها زكاه ما يجوز ان تعطيها لهم على شكل رواتب او شكل مثلا هدية او نحو ذلك الزكاة تميز بانها زكاة يقول السائل توجد بنوك استثمارية تقرض قروضا لتجهيز البيت او الى بناء بيت لقصد الزواج او الى شراء مستلزمات ضرورية مع وجود فائدة فهل يعد هذا القرض ربوي اذا كانت تقرضك دراهم وتسجل عليك اكثر لتشتري بها حاجات تلزمك فهذا الربا. مثلا اعطوك ألف ريال وسجلوا عليك ألف وثلاثين ريال او خمسين ريال هذا الربا او هذا ربا الجاهليه اما اذا كنت تشتري منهم حاجتك من عندهم ويقولون مثلا هذه الثلاجه قيمتها ألف ريال نقدا لكن اذا كان تريدها بالتقسيط فنحن نبيع عليك الثلاجة هذه بألف وخمسين ريال وتسلم كل شهر مئة ريال مثلا أو أقل أو أكثر هذا يجوز إذا اشتريت الثلاجة بالتقسيط أو أنت في حاجة إلى حديد للبناء أو في حاجة إلى فراش للمنزل فاشتريته بالتقسيط أو بالأجل جائز أما إذا قالوا نعطيك ألف ريال تروح تشتري فيه حديد ونسجل عليك الف وخمسين ريال هذا محرم هذا الربا الجاهليه يعطونك دراهم ويسجلون عليك اكثر منها هذا محرم يبيعون عليك هم البضاعة عندهم هذا لا بأس به اشتريت منهم حديد للمنزل مثلا اذا كان تدفع قالوا لك الطن مثلا ب ريال ما تدفع الطن بألف ومئة ريال سلم كذا حسب ما تتفقون عليه فلا مأسى بهذا تأخذ الحديد بالتعجيل تأخذ الاسمنت بالحديد بالتعجيل مثلا يقول أبي مثلا ألف كيس اسمنت يقولون لك ألف كيس بعشرة ألاف ريال تدفعها الآن تقول ما عندي دفع يقولون نسجلها عليك ألف كيس بإحدى عشر ألف ريال مثلا لا بأس بهذا لانك اشتريت عين بأجل بدين مؤجل لا بأس بهذا يقول السائل رجل له ثلاثة أبناء ذكور وعنده ممتلكات كثيرة ولله الحمد وعندما رأى نفسه كبر في العمر قام بتوزيع الميراث وهو على قيد الحياة على أولاده وبعد مدة توفي ابنه الأصغر وكان أولاده صغار فتولى جدهم تنمية مالهم فكثر. وذلك لخبرة الجد وبعد سبعة سنوات توفي الجد والاخوه الاثنين طالبوا بحقهم من المال الذي حاله لأولادهم المال الذي تاجر به الجد للأولاد الأيتام هو لهم وثمرته وفائدته لأن الجد مثلا متبرع بالنسبة لأولاد ابنه تاجر لهم وتقسيمه المال في حال حياته لا بأس عليه ولا يعتبر هذا ميراث وإنما هذا منحة مثلا هذا اعطاه مئة ألف وهذا مئة ألف وهذا مئة ألف في حال حياته ثم أحد أولاده الذي أخذ مئة ألف توفي ثم بعد ذلك أخذ الجد الذي هو الكبير مال هؤلاء الصغار وتاجر به فنما فكل هذا النمو المتأخر ذلك باسم تجارة لأولاد الابن المتوفى يكون لهم ولا يشركهم فيه غيرهم هذا يقول ما حكم الشرع في باع السجائر والدخان وشاربه يحرم على المسلم أن يبيع السجائر كما يحرم عليها أن يستعملها لأنها خبيثة محرمة ضارة في المال والبدن والدين